بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه رسول الله على أله صحيح الله هذا درستنا في القنداني في حروف المعاني القنداني في حروف المعاني قال الفصل الرابع في بيان عمله قال قد علم من سبق الحرف قسمان عامل وغير عامل بأي اعتبار باعتبار العمل وعدمه وغير العامل يسمى ماذا عاطل عامل وعاطل فالعامل تعريف تعريف العامل عموما تعريف الحرف العامل عموما قال فالعامل هو ما في فيما دخل عليه أي من الكلمات سائر اللا centers المضارع رفعا أو نصبا هذا في اسمه فعل أو جر في اسم جزما في فعل المضارع وغير العامل بخلافه ويسمى المهمل غير العامل هو ما لم يؤثر فيه ما دخل عليه رفعا أو نصبا أو جرا او جزما قال ثم ان العامل قسمان قسم يعمل عملا واحدا ثم ان العامل قسمان باعتبار وحده العمل وتعدده من هذه الحيثيه باعتبار وحده العمل وتعدده قال ثم ان العامل قسمان قسم يعمل عملا واحدا و يعمل, يعمل عملين فلاول إما ناصب فقط كنواصب المضارع وإلا في الاستثناء هذا على خلاف فيها وواوما عند من يراهما عاملين هذا على خلاف وواوما وإما جار فقط عام الجر قالوا هو حرف الجر وعددها في اللغة كم واحد عشرون حرفا وإما جاسب فقط وحروف القسم كم هي خمسة على الأصح خمسة أربعة باتفاق وإن أيضا تقزم فعلين باتفاق وأربعة تقزم فعلا واحدا باتفاق كم صارت خمسة وواحد يقزم فعلين على الأصح وهو إذما صارت بالاتفاق خمسة والخلاف في اذنه والصواب انها حرف شرط على, على الصحيح الراجح أنها حرف شرط على الصحيح فيكون مجموع الحروف الجازمه كم مجموع الاحرف الجازمه ستة قال واما جزم فقط وهو حروف الجزم اي نقول على العدق احرف الجزم او حروف الجزم احرف انها ستة فقط ولو كانت أحد عشر فأكثر لقل حروف لأن حروف جمع كثرة وحروف جمع ماذا جمع قلة احرف من عشره فما تحت لكن حروف معناه جمع كثره من أحد عشر ثلاث عشر فما فوق وأفعل وزن أفعل من جموع القلة وزن أفعل من جموع القلة قال وليس في كلام العرب وليس في الكلام في كلام العرب حرف يعمل الرفع فقط ما هناك حرف عربي يعمل الرفع قال خلاف الفراء قال في قوله فالامر معنى انه يحب الزياده بالزكريه قال خلاف الفراء في قوله ان في قوله ان لولا ترفع الاسم الذي يليها في نحو لولا زيد الله أكرمتك ان أن لولا هذه تكون حالة امتناع امتناع زيدنا يكون مبتدا وما الأول وصلين بعدها مبتدا أن الاسم بعدها مرفوع من الابتداء والابتداء عامل ماذا؟ معنوي وليس في اللغة العربية من العالم المعنوي ألا فلان عاملات صحيحان الابتداء رفع المبتدا تقرر من النص والجزم ورفع الفعل المضارع وباقي عوامل اللغة الصيحة أنها ماذا لفظية وذكر عوامل معنوية كثيرة لكن لم يصح منها إلا اثنان أولها الثاني قسم واحد ينصب المثنى وارفع ينصب المثنى وارفع ينصب وراءه إن أخطاء مع ما الحكاسية وأخواتها ما هي أخواتها ما ولا وإن ولا ما ولا وإن ان ولاته هي أربع ما الحكاسية وأخواتها أربع ما ولا وإن ولا ت لا لخامسة لها قال وساد بعض المتأخيرين قسم آخر يجر ويرفع قال وهو لعل وهو لعل خاصة على لغة بنين عقيل وليس كما ذكر فإن لعل على هذه اللغة جر فقط وأيضا جر على أن حرف جر شبيه بمن حرف جر شبيه بالزائد حرف جر شبيه بالزائد على وراء الخردة غير ذلك يراجع في ذلك ماذا صفحة خمسين وتشعى وسبعين من السكتافة فما بعدها خمسين وتشعى وسبعين تكون حقوقات شبيفة الزائد قال تنبيه التنبيه لغتان الإيقام التنبيه صلاحا له ثلاثة تعريفات التعريف الأول الإعلام بفائدة جديده التعريف الثاني الاعلام مطلقا التعريف الثالث الاعلام بتفصيل ما علم اجمالا مما قبله الاعلام بتفصيل ما علم اجمالا مما قبله وهذا هو المراد هنا المراد من كلام ابن هشام المراد من كلام المرادي ابن أم قاسم هنا هو الثالث قد اتضح بما ذكرنا ان الحرف يعمل أنواع الأعراب الأربعة، ولكن عمله الجر في الأسماء والجزء في الأفعال في الأفعال المضارعة بالطريقة الأصالة، وعمله الرفع والنصب لشبهه بما يعملهما، يعني الحاقا يشبه, يشبه ما يعملهما يشبه ما يعمل الرفع والنصب. ويعمل عملهما وأغو الله أعلم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع النواب ان شاء الله يلهم نزاك الله